اسير الخطايا عند بابك واوقفوا على وجل مما به انت عارف يخافوا الذنوب ان لم يغب عنك غيها ويرجوك فيها وهو راج وخائف ذا الذي يُجَاسِعَكَ ويُتَّقَ وما لك في فصل القضاء مخالفون الذي وما لك في فصل القضاء مخالفون يا سيدي لا تخزني في صحيفه انت اذا سَمِ الصَّحَائِفُ وَكُنْ مُؤْنِسِي فِي ظُلْمَتِ الْقَمَرِ عِنْدَمَا يَصُدُّ غَوْلُ الْقُرْبَى وَيَنْفُخُ النَّايُ I'm a sinner, a sinner, a sinner, a sinner, a sinner, a sinner, a sinner, I'll be gone